جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول هل ضروري ان أقول بسم الله عند كل وضوء نعم لا لابد منها في كل وضوء وإن نسيها الناس لا حرج عليه لكن لا بد أن يأتي بالبسملة عند كل وضوء نعم لازال السؤال عن القراءة الجماعية بصوت واحد نعم القراءة الجماعية بصوت واحد وأداء واحد يبدأون جميعا ويتوقفون جميعا هذا مما لا أصل له هذا مما لا أصل له في فعل السلف رحمهم الله وإنما القراءة أن يجتمع النفر ويقرأ واحدا واحد منهم والبقية يستمعون ويتدبرون وإذا أخطأ من كان عنده علم يصحح له خطأ ويمضون واحدا تلو الآخر أما أن يقراوا كلهم بصوت واحد وبأداء واحد فهذا مما لا أصل له في فعل السلف رحمهم الله يقول أحسن الله إليكم هل تشمل هذه الفضائل المذكورة لدرس القرآن المجالس الأخرى كشرح الأحاديث ودروس أصول الفقه وأصول الحديث العلوم الإسلامية على نوعين يعني علوم هي أصول وعلوم خادمة لهذه الأصول الأصول كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام وهناك علوم تخدم فمن اشتغل بها باعتبارها وسيلة تعينه على فهم كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بما يسمى بعلوم الآلة علوم الآلة هذه علوم خادمة علوم خادمة ومعنى خادمة أي إنها ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لخدمة غيرها وهو الأصل كتاب الله وسنة نبية عليه الصلاة والسلام فإذا تعلمها لتكون غاية لو في التعلم فليس بحري لنيل هذه الفضائل أما ان تعلمها يستعين بها على فهم كتاب الله وسنة نبيه ولتخدمه في هذا الفهم مثل مثل النحو ومثل المصطلح ومثل الأصول اصول الفقه وأصول الحديث وغيرها يقراها لتعينه واستعين بها على الفهم والتصحيح وغير ذلك فهو ماجور على ذلك وحري به أن ينال من هذه الفضائل باذن الله سبحانه وتعالى نعم نقول أحسى الله إليكم ما هو سبب عدم استجابة الناس للمواعظ في هذه الأيام بخلاف حال السلف القلوب القلوب دخلها من الشواغل والفتن والملهيات ما لم تكن أو ما لم يكن لها نظير في الزمن الأول فتكاثرت على الناس في الفتن والشواغل والملهيات فصدفت القلوب ألهتها عن ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا جاءت الموعظة المؤثرة لا تجد, موضع موعظا في لا تجد موضعا في القلب لا تجد لها موضعا في القلب لأن القلب لاهن وليس بمقبل ولهذا ت تمضي ولا, ولا, ت... ولا تمكث في القلب لا تثبت في القلب ولهذا لا ينتفع فالملهيات والشواغل ألهت كثير من الناس ألهت كثير من الناس يعني حتى إن... إن... إن... إن بعض الناس أحيانا يكون في مجلس علم في فوائد عظيمة جدا ومهمة للغاية ويخرج الجهاز من, من جيبه وي... ويلهو به ويلهو به ويكون مشغولا به حتى عن صلاته بدليل أن عدد من الناس إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مباشرة أخرج الجهاز كأنه في شيء عاقه وعطل عن هذا الجهاز مجرد ما يسلم مع التسليم الثاني عن شماله يدخل تدخل يده في جيبه تخرج الجهاز كأن هذه الصلاه حجزته عن هذا اللهو وبدل أن كان الناس في المساجد بعد الصلاة تتحرك أصابعهم بهذه الطريقة تسبيحا لله أصبح عدد من الناس بعد الصلاة تتحرك أصابعهم بهذه الطريقة في الجهاز الذي معه العادة إن بعد الصلاه هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم الحمد لله فأصبح بعض الناس بعد الصلاه هكذا حركة أصبع ما يشتغل بالتسبيح ولا التحميد ولا أهي وعندما كان يصلي أصلا أفكاره مشغولة بالجهاز ولهذا مجرد أن سلم فتحه انظر هذه الغفلة انظر هذا الاشتغال حتى في المجالس مجالس الذكر ثمة أمور أشغلت ولهذا لماذا هذا الاستسلام اولا ماذا استفاد هؤلاء واي شيء حصلوا بهذا الانهماك مع هذه الاجهزه اضرت بابصارهم واضرت باسماعهم واضرت باعصابهم وحاسيسهم واضرت قبل ذلك مضره أعظم بقلوبهم الهت الغلو القلوب وشغلتها فلماذا هذا الانهماك في لهو لا فائدة فيه ولا خير من وراءه ولا طائل من وراءه ثم يأتي بعضهم ويقول نسمع الموعظه ولا تؤثر تجنب هذه الملهيات وتجنب هذه المشغلات وأعطي الموعظه سمعك وإذا سمعت الموعظه جاهد نفسك على العمل استعن بالله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيته وإذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما فعلوا ما يوعظون به استمع استماعا جيدا ثم بعد الاستماع اجتهد أن تفعل هذا الذي وعظت به وجاهد نفسك على العمل وترى الخير بإذن الله سبحانه وتعالى الحاصل أنه بالاستعانة بالرب والمجاهدة للنفس تحصل خيراته كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله نعم يقول صليت الجماعة صلاة الفجر وأنا جنب ولم أتيقن إلا بعد مغادرتي وعودتي للمنزل نعم تغتسل وتعيد الصلاة نعم يقول ما حكم من حفظ القرآن ثم نسيه إن نسيانه للقرآن لا يخلو من حالتين إما أن يكون معرض عن القرآن واشتغل به له وبمور باطلة ونحو ذلك معرضا عن كتاب الله فيخشى عليه من هذا الإعراض يخشى عليه من هذا الإعراض لكن إذا لم يكن كذلك وإنما مثلا يعني بعض الناس مثلا تضعف حافظته وتضعف ذاكرته أو نحو ذلك من الأمور فإنه لا يأثم بإذن الله سبحانه وتعالى لأنه لم يجب عليه حفظه ابتداء حفظ القرآن كامل ليس بواجب فلا فليس بواجب عليه ابتداء فلا يأثم إذا يعني ثقل عليه المراجعة بمثلا ضعف الذاكرة وضعف الحفظ أو أشياء من هذا القبيل نعم يقول هل الأولى في هذا الشهر الاشتغال بتلاوة الآيات والسور التي حفظتها سابقا أم الاشتغال بتلاوة القرآن كاملا الذي يظهر أن تجمع بين الخيرين يعني ما تحفظه تجعل من وقتك في رمضان لمذاكرته وأيضا تجعل وقتا آخر لقراءة القرآن والمروع على القرآن كله مرة مرتين ثلاث أربع على قدر استطاعتك نعم هل ثبت حديث في كون دعوة الصائم مستجابة ومتى تكون قبل الإفطار أو بعده نعم ورد في في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للصائم دعوة عند فطره دعوة عند فطره لا ترد جاء بهذا المعنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الفطر هذا يتناول وقت الافطار ما قبله وأثناء الفطر هذا كله يقال له عند فطره نعم قل هل وردت ركعتان في الروضة وكذلك عند الاستوانة ماذا كان السلف يفعلون اذا جاء الروضة الروضة ورد فيها حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ما بين بيتي ومنبري روضه روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فهذا الحديث فيه شرف هذه البقعة وفضلها في شرف هذه البقعة وفضلها وصف بانا روضة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 فالذي يفعل وهذا السؤال السائل ما الذي يفعل بهذه البقعه يفعل فيها ما يفعل في المسجد لأن بقعه مفضله في المسجد وهي خير بقعه فيه فالذي يفعل في المسجد يفعل فيها يصلي ما تيسر له يقرا القران يذكر الله بقعه فاضله في المسجد ليست هناك اعمال مخصوصه لهذه البقعه لا تفعل الا فيها او انها من خصوصيات هذه البقعه ليس هناك اعمال ليس هناك أعمال خاصة لكن من, من تيسر له الوصول إلى الروضة بدون أن يكون هناك يعني مزاحمة وإيذاء للناس فإنه يذهب ويصلي ويجلس ما تيسر له من الجلوس وأما الصلاة الصلاة المكتوبة فإن الصف الأول وهو خارج الروضة أفضل منه في الروضة خير الصفوف الرجال أولها فالصف الأول أفضل من روضة لكن التنفل في الروضة أفضل لشرف المكان لمن تيسر له ذلك لشرف هذه البقعة بما دل عليه هذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنة ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك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 وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم آت نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم وارحم موتاهم يا رب العالمين اللهم أصلح لنا أجمعين شأننا كل ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفل لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانية وسره. اللهم اغفل لنا ولوالدين ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة تأمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفق ولي أمرنا لما تحب وترضى